اللهم لو بلغت ذنوبنا عنانا السماء فأنت الغني عن عذابنا وليس لنا رب غافر إلا أنت اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت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 اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر